وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ه من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون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 ف ي ت ع ل م وما ن ن ه م ما يفرقون ب هم بين ا ل ر ء وزوجه وما هم بضارين به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينصرهم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 واتبعوا ما ت ت ل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته, كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعفو عنا وغفر لنا و َ ر ح م ن ا وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا ََْ أ انت َ مولانا ََ فانصرنا َْ على ََ القوم َِْْ الكافرين ََِِْ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِكْ لَامِّينَ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 ليوم ل شركه ي ب ف ا ل ه ا ل م ي ع ا د إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا لن ت غ ن ي ع ن ه م م أ و ا ل ه م ولا و ل ا أ د ه م من الله شيئا و أ و وقود ل ل ئ ك هم ا ن ا ر أعوذ بالله م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن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 والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ن انما الشيطان ا ل ي ر في تلقف يمينك ما صنعوا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى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 و ق ش ر اغفر ه الهدى شركه ر دعويه غير ربحيه ذات مضمون إ ه بسم اجتماعي ل ألا ر ح ي م ت ل ل و ع وأتوني مسلمين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 يدعون ف ي ه ا بكل ف ا ك ه د ع و ي ن لا ي ذ و ق و ن ف ي ه ا ا ل م و ت إلا ا ل م و ت ة ا ل ل ل أ و ووقاهم ى عذاب ا ج ح ي م أعوذ ب ا ل ل ل ه من ا ش ي ط ا الرجيم ن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 س م ع ن ا ك ت ا ب ا ل س ي ل ب ع د م و س ى م ص د ق ا ل م ا بين يديه يهدي إ ل ى ا ل وإلى ح ق طريق م س ت ق ي م ي ا ق و م ن ا أ ج ي ب و الله داعي ا وآمنوا به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 شركه الهدى ع ي ا ل فليس بمعجز في بمعجز شركه ض وليس له من دعويه ل ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل الرجيم يا م ع ش ر الجن و ا ل إ ن س إن ا س ت ط ع ت ت م أن ف ذ و ا م ن أ ق ط ا ر ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض إن ا س ت ط ع ت ت م أن ف ذ و ا م ن أ ق ط الاسلاميه ر ا س م و والأرض فانفذوا لا تنفذون ا لا إلا ت ب ط ن فبأي ب آلاء ر ك ا تكذبان ر س ل ل ع ي ك شركه و ا الهدى ش ر ا ه ف ع و ي ه غير ر ب ح ي ك ذات م ض م و ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن لو أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر ر آ ن على جبل ل أ ي ت ه خ ا ش ع ا ل ر أ ي ت ه خاشعا م ت ص د ع ا من خ ش ي ة ا ل ل ه وتلك الأمثال ن ض ر ب ه لعلهم ا للناس ي ت ف ك ر و ن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م هو ا ل ل الذي ه ع ي م و ا و ع ه ا ل ن ا ل ر ح ي م هو ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا هو ا ل ل ل م ك ا ق د س ا ا ل ل س م ا ل م م ؤ ن الله م ي الجبار المتكبر سبحان ا ل ل م الحسنى ل الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في العزيز السماوات الحكيم له والأرض وهو ما Thank you.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 وانا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحده بسم احد ل ل ل ه ا ر م الرحيم ن الله قل ح هو أ لم يلد ولم يولد ولم يكن له يكن أحد كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم ي و ل د ولم يكن له كفوا أ ح د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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق إ ذ ا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق م و س و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى رحيم قل اعود بربل ف ا ر من ش ر i m خلق ومن ش ر ي غ ا ص ق ي ذ ا وقب ومن شرير نفا ثا تفن ر ق د ومن شرير س د ي ذ ا حسد بسم الله رحم رحيم قل اعود بربل ف ا ر من شرير خلق ومن ش ر غ ا ص ق ي ذ ا وقب ومن نفى ث ر ث في لو ق د ومن شري ا س د ي ن i d س د بسم الله الرحمن الرحيم ولو بربل ف ر ق من ش ر ما خلق ومن شري ا س ي في لو ق د ومن ش ر ا ل ن ف ا ر ي ا خلق ن ي ا س لو ق د ومن شري ا س د ي ن i d س د بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب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 نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب من شر ماخلق ومن شر غاسق إ ذ ا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد د بسم برب وقب غاسق الرحمن الرحيم من ما ومن ومن الله الفلق إذا نفاثات ا قل خلق ل شر شر شر في ق أعوذ ع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 من شر غاسق إ ذ ا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إ ذ اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قل أ ع و برب ل ل خلق العقد ف نفاثات في ق غاسق وقب من ما ومن ومن ومن شر شر شر شر إذا حسد ا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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس م ؤ س س ة حليم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 و إ ذ ا م ر ض ت فهو يشفين